ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها, فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قال تا أتينا طاعا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 فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة فأما عادون فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا وقالوا من أشد منا قوة أو نم يرو أن الله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 فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله قالوا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 وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ